مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي تقدم كلمة للشيخ المجاهد أبي محمد العدناني الشامي حفظه الله بعنوان ويحيى من حي عن بينه الحمد لله القوي المتين والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين أما بعد، قال الله تعالى إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسولي، إن الله قوي عزيز وقال ربنا عز وجل عن اليهود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 فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله عز وجل ويصبح ثلث لا يفتنون أبدا فيبلغون القسطنطينية فيفتحون، فويل لكم أيها الصليبيون، ثم ويل لكم يا يهود، فكلما انتعشتم وانتفشتم، وطغيتم وبغيتم، أتاكم الله من حيث لم تحتسبوا، وجاءكم عباده يسومونكم سوء العذاب، هذا ما وعدنا ربنا ولا يخلف الميعاد سبحانه، وتظن أمريكا العاجزة مع حلفائها أنهم يخيفون المؤمنين أو ينتصرون على المجاهدين كلا ولقد جاء التحالف الصليبي إلى العراق قبل ثلاثة عشر سنة ظانا أن لن يقدر عليه أحد وأن القوة بالعدة والعدد ثم ما لبث إلا أياما حتى أعلن الغبي بوش وقف العمليات العسكرية وزعم انتهاء الحرب والنصر واهماً كاذبا متعنجا ببالغ الغرور والكبر، فأخبرناه أن حربه لم تبدأ بعد، فلم يلبث إلا قليلا حتى بان كذب بوش وصدق المجاهدين، ودارت رحى حربهم على أمريكا وحلفائها فطحن جيشها على أرجاء أرض الرافدين، وسقطت في مستنقع الهلاك، الذي لن تخرج منه بإذن الله، ثم بعد ثمان سنين من حرب ضروس دمرت اقتصاد أمريكا وأنهكت جيشها أعلن البغل أوباما انسحاب الجيش الصليبي من العراق منتصرا بزعمه الكاذب وقد أخبرناه في حينها أن المعركة لم يحمى وطيسها وأقسمنا لهم لئن خرجتم لا لتعود وكذب بغل اليهود وكذبت أمريكا وصدق المجاهدون وها هي الدولة الإسلامية باقية بفضل الله وقوية وها هي حامية اليهود والصليب أمريكا عادت بجيشها تزج في الذات أكبادها لحرب المجاهدين، وتمني نفسها وحلفائها بالقضاء على الدولة الإسلامية، وإخماد الجهاد، فاسمعي أمريكا، اسمعوا أيها الصليبيون، اسمعوا يا يهود، قال ربنا عز وجل، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم وإننا ننتظر موعوده سبحانه ونحن به موقنون فلن تخيفنا جيوشكم وجموعكم لن تثنينا تهديداتكم وحملاتكم لن تنتصروا أبدا وإنكم مهزومون أم تظنين أمريكا أن النصر بقتل قائد أو أكثر إنه إذا لنصر مزور وهل انتصرت عندما قتلت أبا مصعب أو أبا حمزة أو أبا عمر أو أسامة وهل ستنتصرين إذا قتلت الشيشانية أو أبا بكر أو أبا زيد أو أبا عمر كلا إن النصر أن ينهزم الخصم أم تحسبين أمريكا أن الهزيمة فقدان مدينة أو خسارة أرض وهل انهزمنا عندما خسرنا المدن في العراق وبتنا في الصحراء بلا مدينة ولا أرض؟ وهل سنهزم وتنتصرين إذا أخذت الموصل أو سرت أو الرقة أو جميع المدن وعدنا كما كنا أول حال؟ كلا إن الهزيمة فقدان الإرادة والرغبة في القتال وستنتصرين أمريكا ويهزم المجاهدون في حالة واحدة سنهزم وتنتصرين إذا ما استطعت انتزاع القرآن من صدور المسلمين وهيهات هيهات بعد عنكم ما فات بل نحن أهل القرآن نبيع النفس بالجنان إنا من النفر الذين جيادهم طلعت على كسرى بريح صرصري وسلبن تاجي ملك قيصر بالقناة واجترن باب الدرب لابن الأصفري كم قد ولدنا من كريم ماجد دام الأظافر أو ربيع ممطره، خلقت أنامله لقائم مرهف، ولبذل مكرمة وذروة من بريه، يلقى الرماح بوجهه وبصدره، ويقيم هامته مقام المغفري اسمعوا أيها الأمريكان وعوه، ماذا جنيتم بعد ثلاثة عشر سنة من حربكم على المجاهدين في بلاد الرافدين، وماذا جنوا؟ لقد أتيتم إلى العراق بعشرات بل مئات الألوف وكنا بضع مئات بل عشرات تنقص أو تنوف فما مرت سوى ثلاثة أعوام حتى أعلن رامسفيلد الاستقالة والعجز والانهزام وأعلن المجاهدون قيام دولة الإسلام كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وانهزمت أمريكا وحل بجيشها الدمار وبدأت بالانهيار لولا أنقذتها صحوات الخيانة والعار وجاءت سنة الله عز وجل بالتمحيص والابتلاء للمجاهدين وعظمت الفتنة واشتدت المحنة حتى فقدنا في المدن التمكين فما ازداد المجاهدون إلا صبرا ويقينا وسنحت لأمريكا فرصة ذهبية للهروب فأعلن أوباما النصر والانسحاب وهو الكذوب فيا أيها البغل الفاشل المهزوم أين نصرك المزعوم؟ أين خارطة الشرق الأوسط الجديد التي أتيت بها أمريكا؟ أنسيتيها أم تناسيتيها أم نحن من رسمها وبات دمارك وزوالك وشيك؟ أين العراق الموحد الحر وأين الديمقراطية؟ أتخادعين نفسك وشعبك والعالم أم تعترفين بالدولة الإسلامية؟ أين الأمن والإعمار والازدهار الموعود؟ أتكذبين أمريكا أم تعجزين عن تحقيق الوعود؟ هل جعلت العالم بحربك علينا أكثر أمنا أمريكا أم عم الخوف والدمار وتشهد كندا وفرنسا وتونس وتركيا وبلجيكا هل قضيت على الإرهاب وأخمت نار الجهاد أم انتشر وسرى وعلا وعم أ أنحاء البلاد هل انتصرت على المجاهدين أم أعلن الخلافة وننعم بفضل الله بالتمكين رويدك أمريكا فلم تنتهي الحرب بعد ولم تنتصري وبإذن الله سوف تهزمين فانتظري انتظري فما فلت سيوفنا ولا كلت سواعدنا ولا فترت عزائمنا وما سئمنا ولا ضعفنا بل إننا بفضل الله أقوى بأضعاف أضعاف ما كنا عليه بداية حربك أمريكا وكل يوم يمر نقوى بفضل الله وتضعفين نسير بخطة راسخة واضحة وبخطة أوباما الفاشلة تتخبطين أيها المسلمون يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنها الشام الفاضحة جلت لكم الحقيقة حتى غدت كالشمس واضحة فمن يهلك يهلك عن بينه ومن يحيى يحيى عن بينه ها هو العالم الكافر بأسره اجتمع وتحالف وتكالب على قتال الدولة الإسلامية وجعل حربها وهزيمتها والقضاء عليها أولى أولوية فما هي الذريعة وما هو هدف الكفار؟ ما هي الحقيقة وما هو الشعار؟ لماذا اجتمعت عشرات الدول الكفرية لحرب الدولة الإسلامية؟ لماذا شنت أمريكا وحلفاؤها علينا بضعاً وعشرين ألف غارة جوية؟ نعم، بضعاً وعشرين ألف غارة جوية لماذا ينفقون من أموالهم على حربنا المليارات؟ لماذا يدربون ويسلحون الجيوش والعصابات والميليشيات؟ لماذا يرسلون أبناءهم خلف البحار لقتالنا غير مبالين؟ لماذا لم يدربوا أو يسلحوا أو يساندوا أو يدعموا من المقاتلين إلا المفحوصين؟ سلوهم إن كانوا يجيبون، أو أجيبوا إن كنتم تعقلون فمجتمع العالم بأسره لحربنا إلا لأننا نأمر بعبادة الله، وحده لا شريك له، ونحرض على ذلك ونوالي فيه، ونكفر من تركه، وننذر عن الشرك في عبادة الله، ونغلِّض في ذلك ونعادي فيه، ونكفِّر من فعله، هذه دعوتنا، وهذا ديننا، ولأجل هذا فقط نقاتل العالم ويقاتلنا، وليس سخرية أن تزعم أمريكا أنها تقاتلنا نصرةً للمظلومين، أو نجدةً للمستضعفين، أو دفاعًا عن حرية الشعوب أو المواطنين، وإنما السخرية أن تصدقها البهائم ممن ينتسب إلى الإسلام والدين، بعد أن رآ ما حل في الشام بالمسلمين وليس هزوا أو سخرية أن تزعم أمريكا مقاتلتنا دفاعا عن الإسلام وحمايته من تحريف الغالين أو انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وإنما الهزؤ والسخرية وشر البليه أن يفتي حمير العلم المحسوبون زورا على المجاهدين أن المرتدين المفحوصين مجاهدون في سبيل الله يقاتلون الخوارج المارقين ألا لعنة الله على الظالمين أيها المسلمون إن المجاهدين منتصرون منتصرون بالسيف والسنان والحجة والبرهان فها هي الفئة القليلة تقارع جيوش ودول العالم وتصمد السنين الطويلة ما دخلت بلدا واستطاعت الطواغيت القضاء عليها أو إنهائها فيه ما قاتلها جيش إلا وتستنزفه وتضعفه وتدميه وتبكيه ولقد دحض المجاهدون جميع الشبهات رغم استنفار كافة علماء السوء لحربها وتسخير جميع القنوات ولم يعد لأحد عذر بعد حرب الشام وقد بات الحق واضحا جليا للخواص والعوام فسطاطان، عسكران، خندقان، حرب كفر وإيمان حرب ولاء وبراء، وكل حرب دونها هراء مهما رفع الكفار في حربهم من شعارات، ومهما زعموا من الغايات أينما مزاعم الغرب الكافر بحماية المدنيين والدفاع عن حقوق الإنسان والحرية لقد سقط قناع النبل الكاذب المزور وبان الوجه القبيح تحت براميل الموت والدمار وغاز النصيرية فلا تتوجع أمريكا وحلفاؤها ولا يتألمون إلا إذا تقدم وانتصر المجاهدون لا يبكي العالم من مجازر الروس والنصيرية كل يوم في المسلمين ولا تتحرك مشاعر أوروبا وأمريكا وأمم الكفر ولا يهتزون لتشريد الملايين ولا يزعجهم جوع ومرض ومعاناة وموت الآلاف من المستضعفين من الأطفال والنساء والشيوخ المحاصرين لم تبصر أمريكا وحلفاؤها أولئك في الغوطة والزبدان ومضايا والمعظمية ما أبصروا من الحصار سوى مدينة الخير فسارعوا لنجدتها وإلقاء أكداس الغذاء كل يوم للنصيرية ولا تقشعر أبدان أوروبا وأمم الكفر لتدمير الروس للمشافي والأحياء السكنية بينما يصيبهم الأرق والجنون إذا قطعت الدولة الإسلامية بعض رؤوس الكفر ويقشعرون ويرعدون ويزبدون ويقصفون ويتحشدون هذا وقد صمت أسماعهم وعميت أبصارهم عما يقوم به الصليبيون والهندوس والملحدون من مجازر وجرائم وفضائع بحق المسلمين في بورما وتركستان وأندونيسيا وكشميرا والفلبين وفلسطين والبوسنة وأفريقيا الوسطى والشيشان وإيران وكل مكان فلا عدوان ولا إجرام ولا إرهاب إن لم يكن الفاعل مسلمة ولا عدوان ولا إجرام ولا إرهاب إن كان المستهدف مسلمة نعم أيها المسلمون ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه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 واستنكرت ونددت وعزت ولطمت وولولت ولم يترك الطواغيت من حكام بلاد المسلمين المسلوبة ناقضا إلا وارتكبوه ولم يترك علماء السوء دليلا ليدافعوا به عنهم إلا حرفوه لذلك وجيروه وسخروه ولا يرفع المجاهدون شعرة أو يحيون سنة أو يطبقون حكما أو يقيمون حداه إلا وخطأهم علماء السلاطين وشنعوا عليهم وأنكروا وبثوا الشبه ليصدوا عن سبيل الله صداه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 جعلتم الإثخان في الكفار الأعداء، استباحةً لما عصم من الدماء، جعلتم المجاهدين القائمين بالقسط خوارج مارقين، والمرتدين العلمانيين والوطنيين والديمقراطيين وعملاء أمريكا وكلابها مجاهدين، جعلتم الكفر بالطاغوت فتنةً عظيمة، والولاء والبراء جريمة، جعلتم الحكام الطغاة الكفرة والمرتدين، أئمة هدى وسلاطين عدل وحكاماً مسلمين نبذتم كتاب الله وراء ظهوركم واشتريتم بآيات الله ثمناً قليلاً وانسلختم من آيات الله ودين الله مثلكم أيها المرتدون كمثل الكلب ومثل الحمار يحمل أسفاراً اشتريتم الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة عليكم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم أيها المسلمون إننا لا نجاهد لحماية أرض ولا لتحرير أو السيطرة على أرض لا نقاتل لسلطة أو مناصب زائلة بالية أو حطام دنيا دنية فانية لو كان هدفنا إحدى هذه الركام والحطام لما قاتلنا العالم معا بجميع الملل والنحل والأقوام لو استطعنا أن نحيد عنا مقاتلا واحدا لفعلنا وجنبنا أنفسنا العناء إلا أن قرآننا يحتم علينا مقاتلة العالم بلا استثناء وما زدنا على أن نقيم شرع ربنا ولو كنا مخيرين لاخترنا وغيرنا لو كان ما نتبعه أو نقاتل عليه رأيا لتراجعنا لو كان هوى لبدلنا لو كان دستورا لعدلنا لو كان حظا لساومناه، لو كان نصيبا لرضيناه، ولكنه القرآن وهدي نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ إن دافعنا ما جاءنا عن ربنا، كتب عليكم القتال، انفروا خفافاً وثقالاً استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما فلا تولوهم الأدبار قاتلوا المشركين كافة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم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 حتى يكون الدين كله لله لن نتوسل الناس ليقبلوا دين الله والحكم بشرع الله فمن رضي فهذا شرع الله ومن كره وسخط وأبى فسنرغم أنفه وهذا دين الله سنكفر المرتدين ونتبرأ منهم ونعادي الكفار والمشركين ونبغضهم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 فلا يسعنا موالاة الكفار والمرتدين من المجالس العسكرية الوطنية، أو الفصائل الديمقراطية والعلمانية، كما وسع المرتدين من الجماعات المسمات إسلامية، فنتحالف معهم ونظاهرهم، قال تعالى، ومن يتولهم منكم فإنه منهم،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 كما تفعل قاعدة الشام جبهة ردة الخاسرة، فإن لم نظهر للكفار العداوة والبغضاء ضاع الولاء والبراء، وذهب معه الدين واختلط الكافرون بالمؤمنين. تظنون أن الدين لبيك في الفلاه، وفعل صلاة والقتال مع الملاه، وسالم وخالط من لذ الدين قد قله، وما الدين إلا الحب والبغض والولاء. كذاك البراء من كل غاو وآثميه، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، ولو علمنا أن سلفا صالحا سلم شبرا للكفار، بحجة حاضنة أو الحفاظ على المباني من الدمار، أو حقن الدماء أو أي مصلحة مزعومة، لفعلنا كما فعلت قاعدة سفيه الأمة، ولكنه قرآن عزيز كريم سنة مطهرة ومنهج قويم ودين حنيف لا يقبل التنازل أو التحريف نقاتل حتى الموت وإن فنيت الزروع وإن هدمت البيوت وإن هتكت الأعراض وزهقت الأنفس وسالت الدماء فإما نحيا بعزة ديننا سادة كرماء أو نموت عليه شرفاء ويا جنود الدولة الإسلامية لا يخفى عليكم أن أمريكا الصليبية وحلفاءها، وأمم الكفر قاطبةً وراءها، والمرتدين من بني جلدتكم أمامها، جمعوا وحشدوا لكم، يتوعدونكم، وكل يوم يزعمون أن القضاء على الدولة قريب، وأن هذه الحملة هي القاصمة لا ريب، ويهددونكم ويخوفونكم، وقد قال عز وجل ربكم، أليس الله بكاف عباده؟ ويخوفونك بالذين من دونه وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ كَافٍ عِبَادَهُ وَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ وَإِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا فَإِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ عَامِلِينَ لَهُ لن يخيفكم شيء سوى الله مهما يكون، فكل ما سوى الله دون، كل ما سوى الله قوة ضئيلة، ضعيفة هزيلة، ومنذ لحظة إعلاننا قيام دولة الإسلام، والمرتدون والصليبيون والملحدون يمنون أنفسهم بالقضاء عليها في بضعة أيام، ويشنون الحرب إثر الحرب، ويتبعون الحملة بالحملة والفرة بالكره، ويخسؤون ويخيبون ويخزيهم الله كل مرة، فما تهديدهم بجديد، وما خزيهم ببعيد، ثم إن الأيام دول والحرب سجال، ومن ظن أننا نقاتل للحفاظ على أرض أو سلطة أو أن النصر بذلك فقد أبعد في الضلال، نقاتل طاعة لله وقربة إليه، وإن النصر أن نحيا بعزة ديننا أو نموت عليه، سواء إن منَّ الله علينا بالتمكين، أو بتنا في الصحراء والعراء مشردين مطاردين سواء إن أفضى أحدنا إلى السجن أسيرا أو بات في سربه آمنا مسرورا سواء سلمنا وغنمنا أو كلمنا أو قتلنا فمن نصر عندنا إلا أن نحيا موحدين نكفر بالطاغوت ونحقق الولاء والبراء ونقيم الدين فإن وجد فإننا المنتصرون على أي حال منتصرون فهذه الحقيقة والله ما هي بشعارات سطرها الصادقون بدمائهم من جنود الدولة والقيادات ومن بات على غير هذا في صفنا فليس منا ولا بد أن يلفظ أو يخرج ولو بعد حين من بيننا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية أو سرية تخفق أو تصاب إلا تم أجورهم فيا جنود الدولة الإسلامية راجعوا وتعاهدوا النية وأصلحوا الطوية وأبشروا فإنكم منصورون والله فإننا على بينة وما كذبناه والله ما كذبناه وبشروا آل سلول بما يسوءهم قريبا بإذن الله فإنهم أول المهزومين إن شاء الله روى مسلم عن نافع ابن عتبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون فارس فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله، ولئن اختلف الفقهاء قديما بمعنى فتح جزيرة العرب، فقد بات اليوم واضحا وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم وما كذب، فالهمة الهمة إنما تقارعون الأمم عن الأمة، إن تصمدوا فزتم، وإن تنكلوا خبتم وخسرتم، وإن أمامكم مشاهد لا يقوم لها مفلس أو جبان، واردات ليس لها مصادر إلا النزال والطعان وأنتم لها بإذن الله وها قد أتاكم رمضان شهر الغزو والجهاد شهر الفتوحات فتهيأوه وتأهبوه وليحرص كل منكم على أن يمضيه في سبيل الله غازيا طالبا ما عند الله راجيا لتجعلوه بإذن الله شهر وبال على الكفار في كل مكان ونخص جنود الخلافة وأنصارها في أوروبا وأمريكا فيا عباد الله يا أيها الموحدون لئن أغلق الطواغيت في وجوهكم باب الهجرة فافتحوا في وجوههم باب الجهاد واجعلوا فعلهم عليهم حسرة وإن أصغر عمل تقومون به في عقر دارهم أفضل وأحب إلينا من أكبر عمل عندنا وأنجع لنا وأنكابهم ولئن كان أحدكم يتمنى ويسعى جاهدا للوصول إلى دولة الإسلام فإن أحدنا يتمنى أن يكون مكانكم لينكل في الصليبيين ليل نهار لا ينام ويرعبهم ويرهبهم حتى يخاف الجار من جاره فإن عجز أحدكم فلا يستهم بحجر يرميه على الصليبي في عقر داره ولا يستحقره من عمل فإن مردوده على المجاهدين عظيم وأثره على الكفار وخيم وقد بلغنا أن بعضكم لا يستطيع العمل لعجزه عن الوصول لأهداف عسكرية ويتحرج من استهداف ما يسمى بالمدنيين فيعرض عنهم لشكه بالجواز والمشروعية فعلموا أن في عقر دار الصليبيين المحاربين لا عصمة للدماء ولا وجود لما يسمى بالأبرياء ولا يسع المقام لذكر وتفصيل الأدلة فقائمتها طويلة وأقلها من باب المعاملة بالمثل فلا تفرق طائراتهم عندنا بين مسلح أو أعزل ولا امرأة أو رجل واعلموا أن استهدافكم لما يسمى بالمدنيين أحب إلينا وأنجع قونه أنكى بهم وأوجع لهم وأردع فهبوا أيها الموحدون في كل مكان عسى أن تنالوا الأجر العظيم أو الشهادة في رمضان ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفادي غير التقى والبر والرشاد اللهم بلغنا رمضان وأعنا على طاعتك وثبتناه اللهم إننا لا نخشى سواك ولا نبتغي سوا عفوك ورضاك اللهم إن العالم بأسره تمالأ وتكالب علينا يا الله وما نقموا منا إلا أن قلنا ربنا الله فأجرنا منهم يا جبار فبك وحدك نستجير وأغثنا يا حي يا قيوم فبك وحدك نستغيث، اللهم انصرنا على أمريكا وحلفائها من اليهود والصليبيين، والروافض والملحدين، والجماعات والجبهات والفصائل المرتدين، والنصيرية وحلفائهم وأعدائك أجمعين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،